هذا يقول هل للصلاه الراتبة أذكار الراتبة الجواب مر معنا عند المصنف رحمه الله الأذكار التي تقال دبرا الصلاة المكتوبة فالأذكار الراتبة أدبار الصلوات المكتوبة أما السنن الرواتب التي تكون بعد الصلاة المكتوبة أو قبلها حسب ما ورد في السنة فإنه ليس بعدها أذكار الراتبة وإنما الأذكار الراتبه بعد الصلاة المكتوبة كما سبق تبين ذلك وتوضيحه عند المصنف رحمه الله قال يقول السائل ما حكم من دعا بهذا الدعاء اللهم إني أتوسل بحق شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الجواب أن هذا التوسل او هذا الدعاء ليس من التوسلات المشروعة وإذا كان العبد يريد أن يكون من أهل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فليطلبها من الله قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا فالشفاعة ملك الله ولا أحد يشفى عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه فمن أراد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فليطلبها من الله ولا يفعل أسبابها من الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وجاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا فمن أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له يوم القيامة فعليه بالإخلاص وعليه بالاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وعليه أن يسأل الله سبحانه أن يشفع فيه النبي كان يقول في دعائه اللهم شفع في نبيك اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك صلى الله عليه وسلم هذا يقول امرأة اغتسلت العمره من الميقات بنية العمره وفي الطريق إلى مكة حاضت فماذا تصنع الجواب أنها تواصل السير إلى مكة وإذا و و وصلت تنتظر في بيتها حتى تطهر وإذا طهرت تغتسل و و وتتطهر ثم تذهب إلى البيت وتؤدي عمرتها هذا يقول ما هي الطريقة الشرعية لتحصين الأبناء إذا كان الوالدان بعيدين عنهما الجواب إذا كان الوالد قريبا من, من الابن والابن لا لا يستطيع أن يتعوذ يضع يده على ناصيته ويقول عيذك بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق أو يقول أيضا عيذكما برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد أو يقرأ المعوذتين ويعوذهما و و بالمعوذتين وإذا كان بعيدا عنهما فيعوذهما ولو كان بعيدا كان يقول اللهم أني أعيذهم أو أعيذ أبنائي بكلماتك التامة من كل من شر, ما من شر ما خلقت أو نحو ذلك يعوذهم ولو كان بعيدا عنهم وتعويذ الأبناء أمر مهم جدا تعويذ الابناء والعناية, والعنايه به أمر مهم وإذا تعود الابن على الكلام وعرف الحديث يعلم يعلم التعود ويعود على التعوذ بالله تبارك وتعالى ولا سيما صباح كل يوم ومساءه نعم يقول هل ترفع اليدان والإمام يدعو في الخطبة يوم الجمعة أم لا الجواب أن, أن رفع اليدين بالدعاء والإمام يخطب عندما يدعو ليس من, السنة ليس من السنة إلا إذا استسقى الإمام إلا إذا استسقى الإمام طلب السقية فإن من السنة للإمام وللمأمومين رفع الأيدي أما في الدعوات المعتادة في خطبة الجمعة فإن المصلي يؤمن ولا يرفع يديه ليس من السنة رفع اليدين في هذا الموضع هذا يقول يقولها المنكر ونكير هما اسمان, اسمان للملكان الذين يسالان في القبر نعم أحدهما اسمه منكر والآخر اسمه النكير فهما اسمان لهما وذكر أهل العلم أن هذا الاسم في دلالة على أن أنهما يأتيان على صورة منكره يأتيان على صورة منكرة ليست صورة مألوفة ولا صورة معتادة وإنما يأتيان على صورة منكره لم يألفها الإنسان ولا ولم يعتد عليها وجاء في الحديث أسودان أزرقان وجاء في بعض الفاظه سود العيون سود الوجوه زرق العيون والإنسان وحيد في, في في قبره تحت التراب أهله وأقاربه وأبناء كلهم ذهبوا وتركوه مثل ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الميت يتبعه ثلاثة يتبعه ثلاثة عمله وماله وولده فيرجع اثنان ويدخل معه واحد الذي يدخل معه في القبر العمل المال لا يدخل في القبر المال يقتسمه الورثة والأولاد البر منهم يأتي ويلحد والده ويدفنه في التراب وإلا بعض الأبناء حتى جنازة والده ما يشهدها ولا يحضرها فالبر من الأبناء يأتي ويدخل ويهيل على والدها التراب وينصرف قال يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد فالذي يبقى العمل والذي يرجع المال والولد والله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد